بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام درسيتو كيثو غدرا سينا رسول ربي صلى الله عليه وسلم قول يا إن شاء الله ما تدري سيرة راجل قمنا ما تدري سيرة ونرجع القابنون بربك اسمه سنا رسول ربي ببرة قوم أبلي ينكي ونتربي إنك نوامي وعَلَى لَنِي الرَّبَرَةَ تُجِرَّهُ قُرآنَ رَبِّي وَقَرَانِهِ وان الرهبان رسول ربي صلى الله عليه وسلم قران مدثر ديم يقوني ربي امي كنالل تفكر وائر ارغن ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لولي الالباب رسول ربي حاسيني رسول ربي إسهيك استنباط إسهوره رسول ربي صلى الله عليه وسلم قرآن مدكرة دي مجتشا يونو غليتن بينه سيران إساني بارتشن در كما تهوبان قرآن أقنو تسين رسول ربي بارننو إيماريتنين جرا رسولك نتويو والقنمتي جدو مسلمه في جدو ايمان نساقه العبته قد العبته ودي ربنا اسلاما درا سيلا نوتي رسول ربي حنا براتو داب نبرباتي سا سينا سيد خلقي دا ديبن درا ربين سبحانه وتعالى وَقُلْنَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ سَيَأْوِرُ دُرَانِي قَلْبَيْنِ تَيَغَدِ فِي حَارَابَ تُبْتُ سِتِّ وَعَنْ قَلْبِي تَيَغَدِ دَابُوَ تَيَغَدِ رَبِّ الرَّسُولَانَ دُبَّتُ يَا سَيِّدَ أَنْبِيُوتَا سَيْنَا Yksi näitä se on meidän Rasulin viihana, ta gehooda, varastuja. Oni rajaa jättymä. Rasulin kannatuu, että näkemä, että viivan jälkeen, jälkeen, nu tietysti teidän mäntä, garajireinia, رَغَلَ لَمَتَا رَبِّكَ نَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُرْآنَ وَفِيكَ سَتّي أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَيَتَنَجَّدُونَ سِيلَ الْغَمَائِسَ إِنَّهُمْ بَيْنَمَا مُؤَيَّسٌ مو مو مَوَاكَتَنِ جَدِتِ نَرَبِّ الْقُرْآنَ تَتَدَبَّثُونَ إِسْلَامٌ مَنْ تُنِي توحيده ارجموا لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام كانا سينا رسول ربي ولاتهاسون ولكادينات خرار ربي تنميا مو ارا ادانهم بهجتشو سينا رسول ربي نمتيمون مالي في جيرو دنياتنا كيساتي نمتوكو وانت انتهو بربادو تجيرا وان انتهو بربادو تجيرا اتيكتهو بربادو نمو مقاري داري نم مقاري تهو يو برباد دي سينا رسول ربي قرأو قبدا بارتشو قبدا سنرا أرغتا سينا رسول ربي اكن نتينتا لنو قرآن ننو إيماريت قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة رسول ربي سينا إساني هبتشون سينا إساني قؤتشون فضائل إساني سدركا إسان برون هم ندينا إراتاته جتشوت إساني هبتشون نما مسلماء تهيراتي دير كاما أقوم رأسولا جلو جبدو تكاكيساتي وانتي تمن واجب من إسام مالي نقود تمنى واجبا جران وانتي سنن إسام مالي نقود تمنى اللي سنانا جران فكين يا فتيو صلاة برباد دي صلاة نماء دير كاما صلاة نتوني وضوءا مالي نقود تمتي نقود تمت كناف وضوءني وأن سلات والقبتوف واجب ججورة مثال كانا وانتعنسني في ديفما ليو جنة سنة رسول ربي براتشوراف مثال نوتاه ربي كن سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو والرسول ربي سن it lufe, itisin e mare qabaddaati wanin irraaytin doorge irra doorga maawaytanun jedum ati aqamitti e mare mudan deetta aqamitti doorga mudan deetta wan rasulii doorgera yowanin ti e mare himbarin yowanin irra doorge himbarin kanaaf obbele amrin qur'aana kee satti dufte ajajini qur'aana kee satti dufe hundii isaatu دير قمرتنو ايه نكازا دير قمتو نو كناجدان كن وان قرينان يوكا وانت واجبن ما تنرادي بسن ارغمن اكفكنيا وان واجبن ما را ججيرمي قرينان يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر كربج دسني امرين سن اباحا رجدن اكسم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كنا مو امرين كن التهديدين يو قرينا وهي حنجراتن واجبن ماركه ديبسو شفت امر قرانك يثتد فيه هندسات واجبن مرتي نو قجل حاجلن خنا سننا رَسُول ربي صلى الله عليه وسلم بارون در كاما ججو نمهن در رطويو أمري ربي كيناك نبكا نغير عب سنكم يوجدت وما آتاكم الرسول فخذوه والرسول ربي إسن التين رفه فردناك جبيكون والرسول ربي صلى الله عليه وسلم الراسي بقت رجلية ننسيهما بيكون در كمس رتتا اك ارى لابدتو ربي انكين سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اصوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم الاخر وذكر الله كثيرا ويتجل رسول ربي الاناكين تهو نوهما اكمت الاناكين نوتاه رسول ربي اكمت ايسان جلديم نومجا يو سنة إساني همبرين وانسامنا كيستة هجة اكا تساور في وجين جراتا اكا تساو واهل إساني وجين اتتترن يو همبرين اكا تا إسان ويتلولا جراتا اكا تا إسان ويتلولا اتتدو بيقى جيسا كناح أبلية سنة رسول ربي بارون ذرك منا من مسلمته هند الراتون سينا إساني قواتش برباكس جاتشو رسول ربي سينا إساني بارون جاتش ربي سن باكان غايون لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة كرب جدي سبحانه وتعالى أبو ليجان السلام إلمنا يرو سينا رسول ربي قواتو قلبي قد العباد راحا جهت رسول رب يكون سيده المنامات. إسانوا في المنامات لكن رب توا إسانك الجثة. اللهم إني بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. أكنجرن. وأنت المنامات هن دين إثم تويت لكن رب إساني تنسى نمم إساني سنرتي سيدة المنامات هنجدت رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربي أبليان اسلام اتحل الناكين نقارين كان در درسي سينا رسول ربي صلى الله عليه وسلم إسان ما بيكو رسول ربي خنا رسول ربي بيكو نممو ديركما جدش هو بچو سينا إساني أرغويتو برون نما ربي تأمني مسلمهم درد تودر كما بردشو كباجدشو ما عليك أكا إني غرتانيه لأن إساته في رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمنه هندنو قلبي إساكي إساتي وعن حوه قب نما إساته قبض حوته تجير أكا إبالو أدوته جدتيك حوته أكا إبالو يا ربي ننقرين جدتيك جبتو تجير كعموتنو يتعاتو تجيرا كانت تتسنى ما تمكيته نمن أهبير دبره ندنده كانت جبت أموه إنما قرأتني كان إساء إسلام ما كيثت بقاء كفاته إستهوا منفيته كون أموت نيو كانت اتهد التاتة من جلده كوانني هجته هجته نتي أننا كأن رسول ربي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله وسوه حسنه هدننا رسول ربي صلى الله عليه وسلم اكمت تيدنني تي جل ديمنا بهوقمنا نمتقف كينيا هويتا على غل ددبي يو ان منسين يو دي ان من, من يو بي لا قباتني ارا نيلولا نمتتا صبرون دند هوجچو من حنا اولي غادي اريا ديول لي في كان وان جرى ما رفيطا كوني مالي صبري لا لكن رسول ربي صلى الله عليه وسلم وئتا على غلن اكمت ورسان والجنجرات يجيو يوبني قلبي انت رهان وغوت اتيو دنيا برباد دي لكن يا نبني اتيتي ورمدرو مكثي اوليتي يو دنيا برباد دي نما دوري سلالة تسين إثجلا ديمتها، نما ججبالا لالة تسين إثتيرتها، يوم آخراب ور بعد أم مو كاتجلا ديمو قبده، أم بيوم ربيتي، نبي ربي تسل الله عليه وسلم كوني حقيقة ولا تثبرون نرجو أبليا إسلاما، خناف إسلام ما أنتني. وانتيسين امانتي براء الراء الدتاتين نبيين اسلام ما كانان لوفي خطاء الراتي فمون خطاء الراتي فمون توقوان اسلام ما تينتنا امانتي براء الراء قبانو قوليتي نمنهن دنوفي لي وفيتين دبتي وان ارقاكيه السلطة لكن نبيون ربي عليهم السلاة والسلام وفين رسول ربي كيس ربي جعالان عن بيوتاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوها رسول ربي وفين هن دبتا فلي سانيتين وحييتو اتقونا مملي وما ينطق عن الهوى جاء ربي كينا نو دبته خناف أبريا إسلاما يروغرقرير رسول ربي رلي يوه عرقمان ربنا الآن لك أبيتنا إسان تيسا الله عنك لما أذنت لهم فا عبس وتولى فا أنجاءه الأعمان كراتا خناف أبليا إسلاما حكمة قد تجرى رسول ربي صلى الله عليه وسلم وانت تلقون أكا عبس فا مال في جنان اجتهاد وكما يقولون أنه يكون سبحانه وتعالى وكما يكون ربما يكون مجدداً يقولون رسول ربي كجيلاً وحين رفاتني وأنساً ثبت جيساً وكما يكون ربما يكون وحين يكون رسول ربي كجيلاً حب اليه الإسلام عبد الله بن أم مكتوم روفة رسول ربي صلى الله عليه وسلم عبد الله كن صحابة رسولتنا رسول ربي قنجالته نمجر تني رسول ربي تي جالل ربك رسول ربي التلفنان رسول سوّجهن تين جربدة قريش في لتي ولين رسول ربي اجتهاد جرور أدبين سلما ما توتیتونیو اسلامو ایت قریش اكو لكن اجتهان نسانے کونی حالال الفاتره ربین کن قران ثمی رگدی بوسے نمچلاها Sena Rasul Rabbi kanna Yohbri, Rasul Rabbi jaldeimme. Syyde, halki la Yohbni, Ethan Abi bakri hestti kredi Allahu Taala anhu nämä Rasul Rabbi tlihat, nämä Rasul Rabbi jalat. Jaa Rasul Rabbi sallallahu alaihi wasallam, Gara aikra deimän, Abi Bakri. تقلئ الفرّات سحابات للنبي يكعجعيبتك جلّين. من كان يعبد منكم محمدا؟ نمن محمدٍ جبر تنجلي مقار أهيت محمدٍ جريتني. فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أكن جلّين؟ كناف. نمني نبي الله محمد انقبرت محمد دعيك رب انقبرت ربي اسنه حفظي كان جدش مالي دا. نبي الله محمد حدنا نمم راتي ربي ان كينا قرآن اسان رتبو سن ايغ ايسان ديماني اللي نمجرا رب ان اتحافا جدشو كيس قرآن رب رسول ربي صلى الله عليه وسلم سينا إساني بارتشون بارباتشسا سينا إساني قواتشون بارباتشسا سينا إساني يوقو أني مليئسان جلدي مهندن دين ربي كينا بركاء نوهاغول شمائل سينا إساني ورقويتو سنا ربي نوهاباتيس والسلام عليكم